لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قنوب فريق منهم ثم تابع عليهم ثم تابع عليهم انه بهم رؤوف الرحيم